سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقشى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّا نَتَّخِذُ مِن دُونِي وَكِيلًا ذُي الذِّيَةِ مَن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شكورا وَقَضَيْنَا بِلَا بَنِ إِسْرَاءٍ لِكِتَابٍ لَتُسِدُّنَّ فِيهِ الْأَضْغَمَ رَتَّيْنِ وَلَا تَعُدُّ نَعُدُّ كَبِيرًا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا هلي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم نَرَدْدْنَا دَنكُمُ الْمُلْكَ وَعَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَفَكَّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا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 يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وَيذَعُ إِ سَامُ بِشَّلِّدُ عَ أَهُ بِبخَنذِ وَكَانَ إِن سَادُ عَْ تُُولَا وَجَعلنَلَلَ وََّهَا رآيَتَيلكَ مَحَونَ آ يَتََّلِ وَجَعلن آيَتَن النَّهَارِمُ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارًا مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقْرَأْ كِتَابًا كَنَفْسٍ كُلَّ يَوْمٍ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقًّا ثُمَّ نَبَعَ ثَوْرًا رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَنَهْنَا بُطْرًا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَتَمَّ مُرْدُهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ مِنْ بَعْدِ وَكَفَى لِرَبِّكَ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَخِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مما يصلها ثم جعلنا له جهنم مما بدحورا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 وما كان عطاه ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكثر درجات وأكثر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كداهُماَا فَلاَا تَقُ لَهُ مَاُ فَلاَا تَكُ لَ مَا أُ وَنَا تَنهَهُمَا وَكُ لَهُ مَا ق لن كَرمَاْ يمدَهُ مَا جَن وَأَثِيلٌ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ اللَّحْمِ وَقُرَّبَ بِرَحْمِهِمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُرَّبَ بِرَحْمِهِمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا في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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغًى رَّحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تُرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ ثَقُل لَّهُمْ قَوْلًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى علقك ولا تبصطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خوفا من فقر ان كنا نرزقهم واياكم ان قد قدمهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مذنب من فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل انه كان من ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يغلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّهُنَّ لَهُنَّ عَلَيْهَا إِنَّ كَانَ كَانَ عَنهُ مُسْكِنًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مرحا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفعصفاكم ربكم بالبدين واتخن من الملائكة إلافا إنكم لتقولون قولا عظيما وَلَمْ قَادِرٌ صَدُّوْقٌ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا بُغْضًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذا إِلَى الَّذِي تَعَالَى إِلَى عَرْشِ سُلَيْمَانَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السدع وَالْأَرْضُ وَالْأَطْوَارُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ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 وإذا قرأت القرآن جعل ما بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعل عَلَى على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قُظُ كيفَْ فَضَربُوا لَْكَ أَمْ فَلَ سَظَهلُ فَلَا يَستَقيرونَ سَبينَا وَقوا أَلَ كُّ عِوَانَ فَةًَ أَئِا لََضَرثُونَ خَلْقَن جَْديد قُلق حجَ وَتًَا أَو حَديد أَوْ خَلقَ بِمَا يَففُ فيِي صُدُورِكُم فَس يَقُونَ مَيُْعيدُونَا قُلَّ ل فَطَكُمْ أَو وَدَ مَروى فَسَُْ غضُونَ إلَيْ كَرق سَهُم قُلْ عَسَى أَن يَقُون قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ لِحَمْدِهِ وَتَعْرِفُونَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذركم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بما في السماوات والأرض ولن قالذ ظننا نعمن على معهم وأتينا داهو ذبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يمدكون كشفا ضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويضجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن نهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وَمَا مَنَ عَنَا أَن مُسِلَ بِ آياتاتِ إَِّا أَن كَلذ بِهَن أَودُون وَآنتَنَا فَمُودًَاَّ قتَمُذَشِرَتَ حَوْودَمُ بِهَا وَمَا مُسِدُ بِ آياتاتِ إَِّا وَإِل قُلناَلَكَ إِ ردًاْ كَ أَح قَالِ النَّاسَ وَمَا جَعَنَوء يَدنَّكِي أَرَنكَ إِا فتنَةَ بِ النَّاسِ وَالفجَتَ مَ الرُونَةَ فِي وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَغْيَنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَنْعُومَةَ فِي الْقُرَىٰ وَنُخَضِبُ فِهَمَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَذَّبْتَ عَلَيَّ إِنْ أَخَّرْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَدْرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ هَلْ فَمَن تَدَّعَىٰ عَلَيْكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً فغورا واستهزئ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجيلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد واعدهم وما يعدهم الشياطين الا غرورا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 وَإِذَا مَسَّقُمُ الظُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعْرَبْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبًا الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاشِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاشِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً ف فَيُْسِلَ عَلَكُمْ قشِفَا فَيُرْسِلَ عَلَْكُمْ خَااشِ فَن مِنَبّحِ فَيُرِ خْكُم بِمَاكَ صَوْتُم فَيورِ خَانْكُم بِمْكَ فَوْْتُم سَُّا لاْ تَجدُِ لَْكُمْ علينا به تبيعا وَلَ قَض كَْ وَما بَد آدَمَا وَحَمَدناَاهُ فِيبَرِّ وَالنبَحرِ وَوزَخنَاهُم مِنَوقّداتِ وَثَّ النَاهُ وَثَناَاهُم عَلَ كَفِيرهم مِن خَدَ قدَا تَغلَ يَوْمََدَوْ كُلُنااسِ فَمَنْ أُوتًا كِْ تَبَهُ بَِمِِهِ سَأُولهِنْكَ يَقَرَعُونًا كِْ كَضَهُم فَأولهِكَ يَقَرَأُونًا كِْ تَابَهُم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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّقَنُّوكَ كَمَثَلِ الْغَافِلِينَ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ مِنَ الْغَافِلِينَ تَرْكُمُ إِلَيْهِمْ شَنِئًا أَوْ قَلِيلًا إذ ل ذَقناَا كَ ضعْفَ الحياتةِ وَوفَمَماتِفَُّ لا تَجد لننْ كَعَلَنَا نَْشير وَإِن كَادُ لاَا يَسْتَن فيِي الزُونكَ مِن الأأَْض لِنُفرِْجُكَ مِنهَا وَإِذًا لاَا يَبَنفونَ خِلَ فَكَ ثُ تَنَو قَذَ أَض سَلن قَضلاكَ مِروسُ لِناَا وَدَا تَجد لِس بَتنَا تتحويلَ أقِن الصَّادَ تَ لذُلُوك الشَّسلَ وَسَقلَلِ وَقُآنَ الفَنجُ إَِّ قُب آ الفَجرٍ, الفجر كَ وَنِنَ الَّْلِ فَتَهَ جَد بِهِينَا فِيلَ تَنَّكَ عَسَاءنْ يَذعَنْ تَنْ تَرَبّكَ مَقامامًَا مَحمُودَ وَقُر وَضِّ أَذِخِل م مُدَخَلَ صدِقِ وَأَفْدِنِي مُفْرج صدقُ وَجَعَد مَِّدُ كَسُفَانًا النَّسُ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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَمَ وَلَئِنْ أَلْقَيْنَا إِلَيْهِ مِنَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَنُّسَاءُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ إِنَّ رُوحَ مَن أَمَرَ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ لِلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَن تَجِدَ لَكَ به عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ ظُلْمَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ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 ان تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً او تأتي بالله والملائكه قد قبيلا او ينكون لك جنتم من صخر في او تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا وسولا قل كفى بالله شهيدا بيني إِنَّهُ كَانَ عِبَادِهِ قَضِيرًا بَصِيرًا وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ فَهُوَ الْمُعِزُّ وَمَن يُذِلَّ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ وَنَحْشُرُهُم يَمَ القامَةِ عَ ووجُوهِهِمرُ يَو وَبُكمَ وَصُ وَنَحصُهُم يَومًَا القامَةِ عَلَ ووجهِهِم أُ يَ وَبُكمَ وَصُ مَأوهُم إِنناَا خَضَنْ تُْزِدِنَاهُمْ سَع ذَلِكَ جَزَأُهُمْ بِأَن نَغْهُم كَثَوْ بِآياتاتِنَا وَقَادُوا وَقَدُ أَْ إذَا كُ أيومَ وَوْرُفَةَ أَإِن لَمَ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 قل لو انتم تملكون خزنا من رحمه ربي اذا لمسكتم خشيه اذ فانقض وكان الانسان مقتررا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سَبْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ دَاءَهُمْ فَقَالُوا لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قال لن قد علم ما انزلها الا رب السماوات والارض بصادرا وانني لا اعبد النك وانني لا اعبدك يا جرعول مثبرا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لذني إسرائيل اسكنوا الأرض فإلى جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا بِالْحَمْدِ تَنَزَّلَ مَا هُوَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا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 وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ